Let's go. me. في حد فيكو شكل الانطيقة في عرض الستسيل حد كل لبقى اصعب منها. يوم مصمع التنزير? اصعب منها. يعني بيمسك كيلو بالفرش والمضحرات ويدخل في الجلاوز نفس في حاجة صعبة جدا. بس هو ده المفروض يكون عليه شكل او مهاجم يكون اعامل معه. وإيه عليكوها? ممكن اعامل ليه? عملش الحاجات او مريض او كان في المصنع يضيع على المصنع. أي مشكلة تحصل ويحصل أن المنطقة تتاعد ينزل السوق ويعيه واحد منه. ويتقال أن المنطقة تتاعد نقل كذا أو مرب كذا أو تكون مشكلة كذا. على عمل تتاعد بكتة الكونانية. أنت مصنع ايه؟ ذكر على الله. ما بيعاد قبل ما ينزل يقول أمي الصحيح. ما بيعاد يعني تقرد صديق. وعشان كده أهم حاجة أنك تتقرد على سمعة tak ty rady je mají يبقى بقى الكاركترز لو في ثيسكال تينس اكمل مفيش الفه واخضره وارجع طيب الثيسكال تينس خلاص المصنع ده كده بعيد. Ha, ha, ha. ما ال ال يكون ال المحطوط الحلوله اللي هو يكون له القدرة حتى لو السطح ده عبارة أو الoils، يكون القطن مو ينتشر. Ha, ha, ha. It would never be any Gracias, señor. other okali the ليه القصه عمليه الكرد على الاصل ثانيه المحلول اللي هو يفرط على العامل الصفر اللي هو المتنضر وغالبا في ديجنس بتبقى مجموعه الصالونيه الفا ما مجموعه الصالونيه الفوكسي بتبقى لاجات انها بتعمل البوتشين بتقلل سمك الهاردنس افوضر. وهي تعمل ده بتعمل ايه? بتقللي ليه من حالة الهاردنس افوضر. وبتالي اضافتها ليه? الواشي سلوشن. يخليها تتعامل او الواشي سلوشن لا يتعامل بشكل جيد مع مي? مع الهاردنس افوضر. تسمي الحجاة المتميز ان تبدأ je to kompletně různé, a takže je to velmi těžké, aby se to mohlo vyrobit. A takže výroba je velmi náročná. A A ¡No! Vy... Gracias. não posso ouvir a gente عشان أخذ التأثير اللي, اللي أنا مكينه وربنا زين في المشاكل اللي عنا بأخير جورج ليفر للأسف بس صار يعنى هاي دفعة موجودة والقابل وتبقى تهمني مشكلة. طيب لو يمكن Sí, ano, téměř, až dokud jsi فومي تلمس زوجك مرة ثانية. بقى عشان أقول لهم، البرنامج دي ليست برامج سكر. الخطوط العريضة في كل برنامج وقرا خطوط سكر. وأنت بقى المزرعة، حرة بتاعك، عدل بما يتناسب وبراع لي بدوره. A pak máme slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo slovo بتقصنها pieces بتفكك الاجزاء دي من عن بعضها كل جزء لوحده الجزء الرابع لوحده الجزء الثالث لوحده وهكذا وبعدين كل ده وتحط الحاجه دي في الباكت الباكت ده بيبقى فيه ميه فكره تموط عشان تشيل كل الريسيد بتاعت الالم داعت وبعد كده ده في الشامبر الخاص يمر بكذا حاجه يمر بدوره مية سخنة وبعد كده يمر عن شغل اي دور عليه ستين طب وده ليه بقى الميلتي القشيط تتوصل الجزء اللي هو كان في في ده يدخل مع مع جهاز مضغط التنفس أول اول دوره بتحصل اللي هي الميه الكافره لما تاخد طقوطه ترجع توقف الجفشه الا لما بتلاقي الميه اللي, اللي خارجه من الناحيه الثانية يا شو. طول ما ينصر أنه قاعد ينطبط لسه شغال عميد الهيد وريزي لغاية ما تدعي الماء لنفذة رايب لأن هممكن هم تستطيع الماء لكي الفترة دي ماء صوتا؟ ماذا؟ يحصل طالب الهيش من الماء برتيني ومسط الدنيا حقا ما هي باية لازم الأول أجيب كل اللبن دكتر موتر خلاص كل اللبن عاش في لبن ثم بعد كده ممكن أمر الدورات وكان أول دورت فعلاً من الالكالاين بلينتل الالكالاين بلينتل وبيمع الالكالاين بلينتل ده لازم يكون قدرية ومنظرها تريد أن تدفعها مناسب المشين وبعد ما بقمت طبعاً في قد تلحارها 60 درجة مقوية 60 إلى 65 درجة مقوية وبيمر في البيتل المشين أو البيتل المشين لمدة بفصل 10 دقائق. ثم بعد كده بعض بعملين فنزي شايفه هنا ان ميه ايه سخنه ما تستخدميش الميه البارده خلاص استخدمي المية السخنه وبعد كده بدخل دوره الستين دخلت الانجكشن بتاع لمدة خمس دقايق طيب ده كل يوم بعد كل حلقه ممكن مرتين في اليوم ففي حاجتين اهم هي الحلقه الصبح والمساء الموضوع مرتين في اليوم كل بقى اسبوع او مرتيت في اسبوع اعمل دورة اسبت. اوصل كده? انا في حاجات طبيعية اللي انت قلنها دي تتعمل بقى كل مرة اتبقى. قادي بقى نص اسبوع اخر اسبوع لازم ادخل دورة أو خمس سماعات أو منتجات الموضوع طب بقى هو ال ار ده اسم روح التحكم مثل المصنع يقول لك اه انت عايز التحكم تروح في حته التحكم هي سي ار بيات اد اكونتي برايس شغل الكمبيوتر ببرامج مميزه جدا على C ار بي يونست تحدد وبنتهي نقول انا في الحته بتاعت النباتات في اللي ياكل breadth 10. إكس واحد متر. بقديه مرفع خشة متر. One feet, one feet. أوه. ده إتجاه شغله هو شغالين على طيب. وماوفين فين أكثر شغل الحدث دي؟ يبقى أنا هاخد عاينتين وعاين أو عاين وعاين. Já, když můj